لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ نَزَلَ مَلَكٌ لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْجَرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعِمُ ولا يطعمُ قل إني أمرت أن تكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته حتى إذا جاء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 وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا فَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُذُوهُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُذُوهُ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مبدل لِكَلِمَاتِ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 سوون ما تشركون، ولا قد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فأخذناه بالبأس والضرع لعلهم يتضرعون، فلو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 والذين كذبوا بآيات إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به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 فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم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 الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون.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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْتُ بَسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَايَسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما يطيل في الأرض حي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 اهدني ربي لا اكون من القوم الضالين فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون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 ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما ان لا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم مشركتم بالله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 ونوحا مِنْ من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب, وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّ فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَتَّبْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَوْهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 تباسطوا أيديكم أخرجوا أنفسكم أليوم تجذون عذابلهم بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكفرون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 من أعنب وزيتون ورمان مشتبيه وغيره مشابه، وضرو إلى ثمره إذا أثمر ويمنعه، إن في ذلكم لا آيات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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف فعليها وما أنا عليكم بحفيظ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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عند اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُونَ بصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِذَا شَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ بعضه وانشياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يحيب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترؤون.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 أقرتم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا فسق وإن الشياطين لا يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا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 أشاؤ بزعمهم وأنعام الحرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سأجئه بما كانوا يفترون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 النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ورُمَّان متشابه و غير متشابه كله من ثمره إذا إثمر واتو حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ محرما عَلَى طَعْمِهِ طَعْمُهُ إلَّا إِيَّاهُ كُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوَحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوَحًا أَوْ لَحْمًا خِزِيرًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلَّا بالحق ذالك وصّوك به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما للَّيْتِ مِنْ إلَّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكوا به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلموا بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أم أن تقولوا إنما الكتاب على قايفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا وزل علينا الكتاب لكنا أهداه منهم فقد جاءكم بينتم من ربكم وهدوء فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هل يُنظَرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ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 لا منتظرون إن الذين فرقو دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبوه بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجازى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. قل إني هَدَانِي ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط تقي من دين قيما من لة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومامتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعِيرَ اللَّهِ أَبِيعَ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً إِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّيكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَ وهو الذي جعلكم خلفاء للأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بَعْضَكُمْ فوق بعض درجات الليبل لكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه